الوطن غال وعزيز فسلم يا رب لي وطني واحفظ يا إلهي سوريا ألوى فيك يا وطني وفاة والطاء في حروفك طهر والنون نقاء وعهدا أمام الله أقطعه أن أحبك وبالروح أفديك وأن أدعو دائماً لك بالرفعة والعزة والأمان والسلام لأنك محل تشخيص ديني ومكان رعاية إخواني وساحة جرت فيها روائع تاريخي وطني بالحب أعانقه وبروحي دوماً أفديه وطني لله أعاهده أن ادفع شر يؤذيه وطني بالحب اعانقه وبروحي دوما افديه وطني لله اعاهده ان ادفع شر يؤذيه وطني بِلَحْنِ الحُبِّ أُغَنِّي وَبِلَحْنِ الحُبِّ أُغَنِّي وَطَنِي وَطَنِي وَطَنِي وَطَنِي <تصفيق> وَطَنِي بِالحُبِّ أُعَانِقُهُ وَبِرُوحِي تَوْبًا تَفْدِي جِي وَطَنِي لله راي يؤديجي وطني ما عشت ومجدوبه وبلاحن الحب اغني وبلاحن الحب اغني جي وطني وطني وطني وطني وطني سوريا يا قبلا فى أرضك عز الإسلام فرحابك مهد للرجال ذكروا ما وطني وطني وطني بالحب اعانقه بروحي يدا ومن افديك وطني للهي اقع على ايدكم اغني لي ابي لحن الحب اغني لي وطني وطني وطني وطني وطني, وطني جزء من ارض الاسلام برقعتي الكبرى قد ذبت برقعتي حين كالمالح حبيب ما ان ان ومرى قديه جزءا من ارض الاسلامي برقعتي الكبرى قد ذوبت ببرقعتي حينا ني بالحب اعانقه وبروحي يداوما افتديك وطني للاجئ اعايد قو وما دفع شر يؤذيكي وطني ما عشت وامجدك وبملحن الحب اغنيك وبلحن الحب اغني جي وطني, وطني وطني وطني وطني في حبك ابتجي له لله لترفع قراني خفق قلبي في هذه الدنيا ليزيد بحبك اني في حبك ابتجي دوم لله اللي ترفع قراري خفاقا في غد الدنيا لازيده بحبك ايماني من بعد في وطني بالحب اعانقه بروحي يدا ومان افديك وطني لاني اعانقك وندافع عشانك وطني ما عشت وامجد وجوه وبلحن الحب اغني لي وبلحن الحب اغني لي وطني وطني وطني وطني